موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمَنْ يَأْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُوَّ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُفْهُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أي يوصل ويخشون ربهم ويقافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وقاموا الصلاة وافقوا مما رزقناهم سرا وعلى نيته ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات أدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وعزواجهم وبرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللأنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى؟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 ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق